فنبدأ متوكلين على جمع الله عنز وجل ونصر الله والتيسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم لله ابصارهم ترهقهم ذله لله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وَقَدْ كَانُوا يدعون إِلَى السجود وَهُمْ سالمون وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ يَكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَيَا مَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يعلمون. وَمَنْ يُكَذِّبُ بهذا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 What? فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمَّنْ لَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ تَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كصاحب طبعا وقفت هنا للضرورة ليست فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الفوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الفوت. لين الأول الوصل واضح. ولا تكن كصاحب الفوت إذ نادى وهمك ضوم. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ولا تكن كصاحب الحوت وهو لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعار ومذنون لولا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ هو فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر الذين كفروا يزلقونك لما الذين كفروا ليزلقونك يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون حركات الجميع ثم يأتي بعده حرف القاف ترى أن الصوت ينقطع الحاء لماذا لأنه حرف شديد يين ينغلق معه المخرج تماما ينحبس الصوت والنفس كلاما ثم بيقول في ثمانيه فيها الصوت تمام الحاء قطم الحاء قم صر عاتية وأم عاد بريح سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا أنهم أعجاز نخل خاوية. فرأى خاوية. فترى القوم فيها صرعك أنهم اعجاز نخل خاوية. أعجاز نقل خاوية فهل ترى لَهُمْ. بخصوص الخلط بين حفص وقالون فيما قرأنا طبعا كلمة وهو على الأصل لكليه هنا من هذه من الأصول وكلمة لا يزلقونك كيف قال حفص؟ لا يزلقونك الله أعلم طيب من يسمع تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصار ترهقهم باللتون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون تبغني ومن يكبر تبغني لا تبغني ومن يكذب بهذا الحديد سنستدرجه سنستدرجهم من حيث لا تظهر من حيث سنستدرجهم حيث لا يعلمون لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم فَأَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ أم عِنْدَهُمْ, ف... عندهم. أم... أم عندهم؟, أم عندهم فَهُمْ ي... أشره، بعرف الله فيك. أذكرني بنيسمك؟ أشره. أشره. ما ذبينا الإخوة اللي مقروسا حتى تنضبط الطائفة. ما ذبينا الإخوة المقروسين هما اللي شاكل. قراوا يعني قراوا. تفضل. مقولي فصل فصل لحكمي ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل في حكمي ربك. لحكمي ربك. لحكمي ربك. فصل في حكمي ربك ولا تكن صاحب الفوز. ولا تكن كصاحب الكوت إلا وهو مكذوم مكذوم مكذوم لولا أنت لا رجل يحجم يحطب فيه لنهب بالعراء وهو مذموم بين المية في الوقت ماذموم وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليسبحونك بأبصارهم لما, لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وما هو الا ذكر للعالمين بارك الله فيك اقرا يا عبد العزيز أعوذ بالله. الحاقة ما الحاقة وها ألغاية ما الحاقة أعد وقرأ بتوسط المفصل أعد وقرأ بتوسط المفصل الحاقة ما الحاقة وَعَادَ ادْرُ كَمَ الْحَاقّ فَيَنَبَتْ سُمٌ وَعَادٌ بِالْقَارِيَة فَأَمَّا جَرُفٌ فَأَهْدِيهُ بِقَارِيَة وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُهُ بِرِيحٍ ورسل عادية دخالها عليهم تبع ليال وثمانية أيام حسوما فدر القوم فيها صرعا كأنهم أعداد نصد صارية فالجرال من داقيا بارك الله فيك أخ ما زاله ابتدى كما تلاحظت لهم شاعر أخوكم هذا مجالس في رواية قالوا له سند المتصف النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى له بارك الله فيك فتح الله عليه السؤال الأخ يقول ما هو الفرق بين التفخيم والترقيق في النطق إنه يصعب علينا خاصة في الغنة التفخيم والترقيق سنرجع إليه بالتفصيل أكثر في الحديث عن الصفات إن شاء الله قلنا أن التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاستفاء ما هو السفات تجد السفة أو مستحق فالحروف المستعلقة عندها مستحق مستحقة السفة هذه الاستعلاء التفخيم كيف يكون التفخيم يكون برفع أقصى اللسان يكون برفع أقصى اللسان و نزول وسط اللسان قليلا يكون ثم تقاع في اللسان هذا يكون التفقين العكس في التفقيق ينزل أقصى اللسان ويرتفع وسط اللسان قليلا هكذا يكون التفقين بالنسبة للإخفاء الإخفاء مثال في قوله بريح صرصة أنت العنسة تهيئ المخرج لنطق حرف مفخم حرف مستعد لذلك يتوجه رأس اللسان الى مخرج الصاد دون ان يلامس طبعا مع رفع اقصى اللسان بطياته للصاد فيها رفع اقصى اللسان الحرف الثقيل وهكذا تكون الغنه هنا مفخمه عكس الـ الـ الـ الاخفاء كيولي بعض الحرف بعض النون المخفاه بعد حرف حروف الترقيق عموما الترقيق عموما يعني كيولي الحرف مرقق تكون الغنه مرققة تقول الحرف اللي بقى ده تكون الغنه مفخمه والله اعلم كيف نميز بين النطق بين الاخفاء والادغام هذا بإذن الله عز وجل بال بالكتاب المرشد هو الامر واضح جدا الاخفاء ستخفي الحرف في الحرف الذي يليه ولذلك يكون هناك غنه في الحرف المخفى هذا مثال في في في قولنا بريح طوليقة بتجيب فنون مخفت ما وصلت للصوت بينما الاضغام الغنة تكون في الحرف المضغف فيه مثلا في قولنا عليهم مهك من هاي قال أم تسألهم أجرًا فهم من مغرب مثال اضغام الميم في الميم هنا تقول فهم طيب تقول لي انا منه مني ما مادئ لانت حبث عنها لولا الثانية سنجعل هذا المثال ونأخذ المثال الذي يليه من مغرم هنا سأضغي من في الميم مي أصلها من مغرم بالإبغام تصير من مغرم فلهني مغنى جت من حرف الثاني وحبثت في حرف الثاني واحد المثلة بعجالة وإلا سنرجعين لهذا ان شاء الله بالتفصيل طيب شكون زين أقراش ما بنا أعطوا فرصة لإخوة النقراش تتفضل بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبسارهم ترهقهم بالله آه. خاشعًا أبصارهم ترهقهم ذللا فخم الراء ترهقهم خاشعًا أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن فذرني فذرني فخم الراء فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سأس... لا لا لا تقاتل الثابت ليس ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي مكيد أم تظنهم أجرا فهم من مغرم منثقلون ممنوع لهم لغيب فهم يكتم حسبك بارك الله وكفى تفضل اعطيني اسمك عشان الكريم اللي كيف شهر قريب منه هناك رحم بينا تفضل أولى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الخط و لا تكن كصاحب الخط إذن دا وحومك نريد ان ننبه يعني مبتديح بس لانه في مقام التعليق الأولى أن تقرا بالوصف لا تقف عبها ولا تكون كصاحب الحوت لا لانه قد يتوهم معنى آخر نفس التشبه به مطلقا وهذا ليس المراد لكن في, في الهيئة هذه إذنها وهو مجذوب لذلك الأولى أن نقرأه بالوصف لكان نجيت ما يكفي من الهواء نعم وصف اصبر لحكم يا ربك ولا تكن كصاحب الموت اذ نادى وهو مذموم لولا ان تداركهم نعمة من ربه لنبل العراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فِيهِ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَمُولُونَ أَنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لا عودها ده خط ما تمدش العين أكثر من اللازم وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ هكذا والحرف في نظيره كمثله لأنه من الأمور الشائعة الخراعة أنه يجيب الشيخ مثال يقول لِلْعَالَمِينَ إشارة أني سأقف لا لماذا؟ ليست ألا هذه الموجودة برشا ذلك قال للحرف بيزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مفسرا بزان قال ابن الجزري وال واللفظ في نظيره كلمه نعم ستفضل قبل تقرأ ذكرنا بنسبه الاخ كريم سلام سالم سلام سلام سلام ما شاء الله سلام سلام سلام سلام ما سلام سلام سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ست حركه الحاقه وما ادراك ما الحاقه شوف ستقف على هاء ساكنه واضح ق بين الهاء الساكنه في الاخر نعم وما ادراك نعم وما ادراك ما ادراك ما ادراك ما ادراك ما وعد ما ادراك ما اثنين ما الحكم هذا ادراك ما ادراك نعم ادراك ما ادراك ما ادراك <تصفيق> شنو حكم ما مش ما تخافوش كذبت ثمود وعاد بالقارعه <تصفيق> بينها بالقارعة كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما ثمود فأمود أين الألف عشر حسنة عشر حسنة كامل دي بارك قيحة فأما ثمود فأما ثمود فأما ثمود فأهلك بالضبط لا. واو أين الواو أهلكوا. فأما لا فأهلكوا. لا لا لا. انتبه للمب الطبيعي الطبيعة. فأم. شوف الزمن نعطيه الميم هو نعطيه ألف حركتين. فأما فمود فأهلكوا. واضح. فأما فمود فأهلكوا بالطغيان. وما محب. وأما عاد فأهلكوا بينا. لا لا. أهلكوا بي، وأما عاد فأهلكوا, بي. وأما عاد فأهلكوا بريح، صرصر عاتية. واما عاد فاهلكوا بريح صلصا عاتيه فخم الرا في كلمه صرصر واما عاد فاهلكوا بريح صلصا عاتيه عاتيه عاتيه, عاتية سخرها لا زي زي زي <تصفيق> <صحيح> لا لا لا. فيش سخرها في عليهم. سبع ليال أيام حسوما فترى القوم فترى, القومة فترى, القومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه خاويه فهل ترى لهم من باقيه لهم من باقيه فهل ترى لهم من باقية بارك الله فيك فكلم يسمع منظر من يقرأ أعطيه للأخ قريب ثم أسلاميها إخوة جسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبطارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم تاليون ومن يكذب بهذا الفتيح أعد وقت وعطي للإضغام وعطيه وقته ومن يكذب فترني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ أخي الكريم بعد من, العين من حيث لا يعلمون حيث لا يعلمون حيث لا يعلهم ومل لهم إن كيدمتي أم تسألهم أم تسألهم أجر فهم من مظل متقون أم عين أَمْ عندهم الْغَيْبُ فهم يَكْتُبُونَ يَكْتُبُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ بارك الله يا جيد أذكر باسمه الأخ الوصف بعدها ستقرا أنت إن شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ إذ نادا وهو مكتبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكتبون فاجتباه, فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَسْلِقُونَكَ بِالْأَبِصَالِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ لا أسمعك كان حط الذال فقط بين الهمس بالكيف حتى تظهر لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ الذكر الذكر ها؟ لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. غيرك الله فيك. الاسم؟ محمد بن يحيى. آه. آه. الأخ. الأخ خلف الذي خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرقة ما العاقة وما أدرعت ما العاقة كذبا تكون فأما صرصر عاتية عود وأما عاد فأرئبون صرصر عاتية فقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خسونا فدع القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز اعجاز مش اعجاز فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نفر قاويه فهل ترى لهم من باقيه بارك الله فيك كله يسمى محمد المسلم محمد انور به لغد وسيفه اخوه من ملتقا بطريبا بقية وقت عندك To jest to ذله بين الهاء قام شيعان صاروهم صاروا درهقهم وقد كانوا يدعون ينعلون السجود وهم سالمون الى السجود سجود سجودي مش سجودي صفه الشده في حرف الجيم نعم وقد كانوا يدعون قَدْ كَانُوا وهم سالمون إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ بهذا الحديث فَذَرْنِي فخم الراح فأرني ومن يكذب بها من حيث فَذَرْنِي يعلمون يُكَذِّبُ بِآيَاتِ و, أملي و أملي لهم إن كيدي متين, متين لهم إن متين لا ما, ما تقولش متين متين و لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرهم لا أجرا فهم أجرا فهم أم تسألهم أجرا فهم مما مغرم مصطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون حسب وعلى الله فيك ذكرنا بإسم أخي كريم إسماعيل إسماعيل إسماعيل مرحبا بك رجليسان اذ, إذ لو لا، لا. لو لا لا نعمة من ربه الذين كفروا ليذنقونك في أبقالهم لما لما تمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ولا هو إلا ذكر للعالمين عين نفس الحكاية العين ولا هو إلا ذكر للعالمين مارك الله فيك الاسم بشير بجان مارك الله فيك تلاوه <تصفيق> شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة لا لا ستة حركات زيد الحاقة ما وما أدرك ما الحاقة قف على ها ساكنة وما أدرك ما الحاقة كذب وعادهم بالطاعة فأما تموت فاهلكوا بالطاغيه تموت بالطاغية فأهلك فأما تموت ök Pelgar فأهلكوا بريح صرصر عادية سفطرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بارك الله فيك أعود الأي نخرط لها فهل ترى فهل ترى لهم من باقية باق مش باق باق حبط هيص فهل ترى لهم من باق باق مش باق باق كل فيها تقليل باقية فهل ترى لهم من باقية طيب بارك الله فيك اسم الأخ محمد صفيد مرحبا بك طيب نكتفي بهذا أخونا يسأل قال كثيرون هم من يقرأون كل الحروف بالغنة فهل من حل أو طريقة لتجنب ذلك القراءة بالغنة التي تصاحب الصوت تكلمنا عنها قلنا بأن الغنة صفة لا توجد إلا في حرفين حرف ال ذكرى والقاف ما هيك ولا؟ ها؟ هناك من وفقا يعني حرف السين وال والباء. ها؟ النون والمي النون ميم وناء؟ المشند بس حتى مش مشند ذاتي. لا توجد إلا في حرف النون والمي فقط. لا يوجد حرف آخر في القرآن فيه في أصله غن. واضح ولا؟ غن الذي سيف لازم الحرف النون والمي فقط. الغنى هي الصوت الذي يمر عبر الخيشوم هذه الغنى وغنة المخرج الخيشوم. هذه المساله قلنا أن سببها هو بقاء مجال في آخر طبق الفم يسمح بمرور جزء من الصوت نحو الخيشوم لكان هذا المجال ينغلق يعني شفناه في الصورة ولا بعدين إن شاء الله في الصورة في الصورة, أكثر. في الصورة الكتاب هذا المجال لو انغلق ما يجب أن تعمل هنا فالخضية أنت لابد أن تضبط هذه المسألة يعني درب نفسك على مسألة تحريك هذا آخر طبق الفم يعني هو هكذا هو بطبلوطة باش ينفتح باش يخلي مجال للصوت صوت طويته خارج عبر الحلق بطبيعة لكان يجي مجال مفتوح سيمر يعني أنت هذه المسألة لا تختاره الحاجة الوحيدة اللي تجب تعملها انك تسكر هذا المجال. لو أغلق هذا المجال، تدرب ناس بالدربة. لو أغلقت هذا المجال، لن يستطيع صوت المرور عبر الخيشوم وبالتالي لن يكون هناك هونا. مثلاً أقول آآ آآ هذه صافية. مش صافية. لاني أنهبت طبق الفم، فيكون ثمة مجال لجريان الصوت. جرب انت بعدين تقرأ يعني. انظروا سالمون هذا الصوت مش خالص الواو مش خالص لكن سالمون سالمون يلزما في صند خشمك ما تغير الصوت لماذا لأنه أصلا ما فهم أحد شيء متعد مغاد أصلا لكن اللي لك كان تغير الصوت معناها رفه ما حاجة متعد مغاد إيش نيجي الحاجة هذه هي الغنة واضح ولا؟ كما قلنا الأمر يسير في يعني درب لها يعني نهار نهرين ثلاث سنين بحول الجبه مش يسر هذا والله أعلم عز وجل سبحانك اللهم وحمدك الله لا إله إلا أنت استغفرك وكتبه إليك وصلي اللهم على نبينا محمد واله, وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين